وأحسن من كلام ترقط عين وأضيب من كلام تنيدي النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلو <تصفيق> على النبي محمد نامت عيوني يوما والحنين نما، روحة تهتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى شوق فقل بداعيني ترجو اتراك روحي يا حبيبي في فتاك أحمد يا نور الغدابي شوق فقل بداعيني ترجو اتراك روحي يا حبيبي في فتاك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 Uh oh! Yeah. Oh.